بسم الله الرحمن الرحيم قل اوحي الي انه استمع نفع من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فامنا به ولن نشرك بربنا احدا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 وَأَنَّ لَمَسْنَ السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرْسًا شَدِيدَ وَشُهُبًا وَأَنَّ كُلَّنَا نَقَعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآَنَ يَجِدْ لَهُ شِهَادَةً رَصَدًا وَأَنَّ لَا نَدْرِي شر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا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 لا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لا يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته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 قل ان ادري اقريب ما توعدون أم يجعل له ربي امدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن قال فيه ليعلم أو قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا.